الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد أنزل علينا خير كتبه وأرسل إلينا أفضل رسله فأكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 في نظرتها لمثل هذا المعنى الرفيع فحصرته كامنا في المال وتحصيله ونفوس أخرى حصرته في الجاه والمنصب ونفوس غيرها حصرته في المال والأهل والولد ونفوس غيرها حصرته في الأهل والولد وهذه المفاهيم وإن كانت لها حظوة في معترك الحياة الدنيا. إلا أنها مسألة نسبية في الأفراد ووقتية في الزمن والواقع المشاهد أن الأمر خلاف ذلك فكم من غني لم يفارق الشقاء جنبيه ولم يجد في المال معنى الغنى الحقيقي إذ كم من غني قد يجد وكأنه لم يجد إلا عكس ما كان يجد وكم من صاحب جاه ومنزلة رفيعة لم يذق طعم الأنس لم يذق طعم الأنس والاستقرار في ورد ولا صدر ولا لاح له طيفه يوما ما وكم من صاحب أهل وولد يتقلب على رمضاء الحزن والقلق والاضطراب والاضطراب النفسي وعدم الرضا بالحال بل إننا نجد في واقع الحال اشخاصا لم يحظوا بشيء من ذلك ملبتة لا مال ولا جاه ولا أهل ولا ولد غير أن صدره أوسعوا من الأرض برمتها وأنسه أبلغوا من شقاء أهلها وطمأنينته أبلجوا من قلقهم واضطرابهم لماذا؟ وما هو السبب عباد الله؟ لأن تلكم الأصناف قد تباينت في تعاملها مع نعمة كبرى ينعم الله بها على عبده المؤمن نعمة إذا وقعت في قلب العبد المؤمن ارته الدنيا, الدنيا واسعة رحبة ولو كان في جوف حجرة ذرعها ستة اذرع ولو نزعت من قلب العبد لضاقت عليه الواسعة بما رحبت ولو كان يتقلب بجنبيه في حجر القصور والدور الفارهة إنها نعمة الرضا عباد الله إنها نعمة الرضا عباد الله نعم نعمة الرضا ذلكم السلاح الفتاك الذي يقضي بحده على الأغوال الهائلة التي ترعب النفس فتضرب أ... ف... التي ترعب النفس فتضرب امانها واطمئنانها بسلاح ضعف اليقين والإيمان لأن من آمن, لأن من آمن عرف طريقة ومن عرف طريقة رضي به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 وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول وقال صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول وجبت له الجنة إن للرضا حلاوة تفوق كل حلاوة وعذوبه دونها كل عذوبة وله من المذاق النفسي والروحي والقلبي ما يفوق مذاق اللسان مع الشهد المكرر فهذان الحديثان عباد الله عليهما مدار السعادة والطمأنينة وباستحضار وباستحضارهما ذكرا وعملا تتمكن النفس من خوض عباب الحياة وتكفؤ اعاصيرها دون كلفة أو نصب مهما خالط ذلكم من مشاق وعنت لأن الحديثين قد تضمنا الرضا بربوبية الله سبحانه وألوهيته والرضا برسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد له والرضا بدينه والتسليم له فاخلق, فأخلق بمن جمع هذا فأخلق بمن جمع هذه الدعامات الثلاثة في قلبه ان يحيا هنيا ويعيش رضيا لان هذه الدعامات عباد الله مقاصد مشروعه مضاد مضاده لما يخالفها من الهوى والشبهة والشهوه التي تعترض المرء ما دام حيا وهي معه في سجال معترك بين الحق والباطل والزين والشين والرضا والسخط ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ولا يظلم ربك احدا ايها المسلمون ان الامه في هذا العصر الذي تموج فيه الفتن بعضها ببعض وتتلاقح فيه الشرور والنكبات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 ان انتشار الرضا بدين الله في ارضه له هو مضنه سعاده المجتمعات المسلمه برمتها ومتى عظمت الأمة ومتى عظمت الامه دينها ورضيت به حكما عدلا في جميع شؤونها افلحت وهديت الى صراط مستقيم وان واقع مجتمع يشد الناس الى التدين ويذكرهم بحق الله وتشم رائحة التدين في اروقته وتشم رائحة التدي التدين في لهو, المج لهو المجتمع الرضي حقا، المجتمع الرضي حقا. المستشعر ضرورة على الدين لهم كضرورة الماء والهواء، لأن كل أمة تهمل أمر دينها وتعطل كلمة الله في مجتمعها، فإنما هي تهمل أعظم طاقاتها.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 واهدمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات وذكر الحكيم قد قلت ما قلت ان صوابا فمن الله وان خطا فمن نفسي والشيطان واستغفر الله انه كان غفارا لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا ان حلاوه الايمان لا يلد طعمها ولا تلامس شغاف قلب المؤمن حتى يرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وذلك بان ينقاد له ويسلم تسليما مطلقا بما اتى به من الوحي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 قال كما في الحديث الصحيح كل أمتي يدخل الجنة إلا من ابى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى ألا إنه لا أقبح ولا أخزى في العصيان من معارضه سنته صلى الله عليه وسلم بالهوى والشهوة أو تقديم العقل عليها أو التشكيك فيها كما وقع في أتون ذلكم فئام من الناس على وجه الحيله وهم لا يهتدون سبيلا وبالاخص في جمله من المسائل التي يبنى يبني عليها المسلمون مرتكزاتهم وثوابتهم الشرعيه وذلك من خلال الترويض على استسهال نقد نصوص السنه دون مسوغ شرعي يجب الرجوع اليه والجرأة على مواجهتها ووصفها بانها تخالف المعقول تارة أو لا تلائم واقع الحال تارات بل قد شرق أقوام بالسنة النبوية حتى اضحت شوكة في حلقهم فيا لله العجب إذا كان يسعى إلى الماء من يغص بلقمة واحدة فإلى أي شيء يسعى من يغص بالماء ذاته فالله المستعان ألا رحم الله الحافظ بن حجر وقد أحسن حين قال وقد توسع من تاخر عن القرون الثلاثه الفاضله في غالب الامور التي انكرها ائمه التابعين واتباعهم ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانه بكلام الفلاسفه وجعلوه اصلا يردون اليه ما خالفه من الاثار بالتاويل ولو كان مستكره ثم لم يكتفوا ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا ان الذي رتبوه هو اشرف العلوم وأولاها بالتحصيل وأن من لم يستعمل مصطلح عليه فهو عامي جاهل فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف انتهى كلامه رحمه الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول